وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فَلَمَّا أَسْلَمُوا قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَوْ كُنتُ عَالِمًا لَّاتَّقَنَّ الْخَيْرَ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 الرحمان فاسأل به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انا نسجد لما تأمرنا انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا